السؤال رقم 24 أمر، ألف، قبل السيارة البيضة، با، بعد السيارة البيضة أعد، أمر، ألف، قبل السيارة البيضة، با، بعد السيارة البيضة